أحب عشت الحرية مادام حبيبي حواليا مادام حبيبي حواليا كل البلاد عام مطرح ما ييجي عين النوم أنام وأنام ساح البال مطرح ما ييجي عين النوم أنام وأنام مرتاح البال وأغير الحال ومعني يوم مدام أشوف قلبي ميال قلبي ميال في حب عشتي اللحوان دونياء الغوان سيل ميل فابد صد دم Oh, God, الامر سعد زهور يحلى نور يا حبايب الامر شوفي اللي غائب والفوائد زي صور كل بعيشوفي اللي غائب شوفي النفس في الضارب ينبه الورد النعسان. از خیال و افکاری ذیب میور، بين No. oh, oh, oh.